الحمد لله يقينا بالله يقينا ورزقه الحلال يغنينا وستره رغم ذنوبنا يغطينا وستره رغم ذنوبنا يغطينا ورعايته وعنايته لنا تكفينا ن ق ر له بشهادة التوحيد شهادة ترضينه وترضينا. ن ق ر ل ه بشهادة التوحيد شهادة ترضيه وترضينا وندخل ب ا ح ص ن الأمان ومن عذاب القبر تحمينا وتتحقق بها قلوبنا فنسعد ونسلم من كل ما ي ش ق ي ن ا ونبرأ بها من شبهات الشم من الرياء تشفينا الحمد لله الذي دل الخلق ا ئ على وجوده فبيس بحانا ع ر ف ه الحمد لله الذي دل الخلق ا ئ على وجوده فبيصبح ا ن ا أ ر ف ه وهدى المؤمنين إلى توحيده وبفضله وعنايته عبده و م ه د ن م طريق السعادة وبتوفيقه وهدايته سلكه. أيقنوا أن الأمور بيدي فلا يسوق الخير إلا هو ولا يصف السوء إلا هو جعل ا ل م ل ا ئ ك ا ف ي ن من حول العرش وبحمد عز وجل سبحوه. ومن أجل الذين تابوا واتبعوا سبيله استغفروه وقِيَضَ ل ك ا ف ر ي ن قرنا فزينوا لهم ما بسبب إذاق العذاب وتجرع وأعدلهم من سوء العقاب ما ب ش ؤ ِ أعماله مستحق هو الله هو الله هو الله هو الملك لا يسأل ع ما يفعل وهو يسأل ا ل خ ل ا ئ ق عن ما فعلوا.بعث رسوله محمد ا بالهدى ودين الحق فكان أو جهل و جهاء والوجوه. بلغ رسالة ربه ولم يبال بالذي اتهموه وكذبوه هو الصادق المصدوق بما حدث والأمين على ما تمنوا تكلموا وخاضوا في شأنه َ ع ا ب و وبكل نقيصة وصمو فرفعه الله إلى سدرة المنتهى وأعطاه فوق ما يرجو فرفعه الله إلى سدرة المنتهى وأعطاه فوق ما يرجو مكروا به ليوثبتوه أو يقتلو أو ي خ ر ج و واحتالوا لذلك فأحاطوا بيته ليلًا وحاصروه واحتالوا لذلك فأحاطوا بيته ليلًا وحاصروه فأغش ى الله أبصرهم ا وخرج الحبيب عليهم فلم يبصرو ه تحزبوا وخرجوا من ديارهم ب ط ر ا و ر ا ء الناس وحاربوه. فأرسل الله عليهم ر ي ح ا و ج ن و د ا لم يروا فانهزموا و ت ه ز ّ امتلأت قلوب كفار أهل الكتاب ب ا ل غ ل و ا ل غ ي ظ فحسدوا فجعل الله سبحانه فجعل الله إماما ل أ م ب ي ّ م في المسجد الأقصى وفي السماوات استقبلوا، فجعل الله إماما ل أ م ب ي ّ م في المسجد الأقصى وفي السماوات العل استقبلوا. رفع ربنا مقامه على الكل فأهل الموقف جميعا يستشفعون ف ي خ ر الحبيب ساجدا تحت العرش ي ح م د الله يشفع للذين س ب ق و ه فيخر الحبيب ساجدا تحت العرش يحمد الله ويشفع للذين س ب ق و ه و ل ح ق و ه فيحظى الجميع ب ش ف ا ع ت لفصل القضاء و ا ن ت ه ا ء ما عانوه وكابدو وإذا بالصالحين من أمته أول من يجوز على الصراط وإذا بالصالحين من أمتي أول من يجوز على الصراط خلفوا وإلى الجنة تبعوا وإذا بالصالحين من أمته أول من يجوز على الصراط خلفه وإلى الجنة ا ت ب ع ه ويشفع الحبيب في المذنبين من أمته الذين استصرخوا فيحد الله لو حد ثم يحد لو حد فيشفع فيهم وينجو كل الذين صدقوا وينادي الكبير المتعال ملائكته فيخرجون من النار من خافوا فَيُخْرِجُونَ مِنَ النَّارِ مَنْ خَافُوا يَوْمًا أَوْ فِي مَقَامٍ ذَكَرُوا وَلَا يَبْقَى فِي النَّارِ إلَّا ِ مَنْ سَبَقَ عَلَيْكِ ا ل ْ ك ِ ت َ ا ب ُ مِمَنْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَجَهَلُوا هو صلى الله عليه وسلم السراج المنير للذين آمنوا به ف ص د ق و ه هو خطوة البداية هو شرف النهاية للذين ترسموا خطاه ف ا ت ب ع و ه ل ل َ ذ ِ ي ن َ تَرَسَّمُوا خُطَاهُ فَاتَبَعُوا لَا إ ل َّ إلَّا اللَّهُ النُّورُ الْهَادِ الْبَدِيعُ شَهَادَةٌ نُقِرُ بِهَا مُخْتَارِينَ ك َ ي ن َ د ْ خ ُ ل الْحِصْنَ ا ل ْ م َ ن ِ ي ع شَهَادَةٌ نُقِرُ بِهَا مُخْتَارِينَ ك َ ي ن َ د ْ خ ُ ل الْحِصْنَ ا ل ْ م َ ن ِ ي ع من اعتقدها أمن العذاب ونجا من الحساب ونال الشرف الرفيع ومن أنكرها ضاع و ض م ئ وجاع ولم يطعم إلا الضريع هل وهل وهل هل تنكر العيون من حفظها بالجفون، أم تنكر الأمعاء خروج ا ر ج ي ع وهل تنكر السماء من زينها بالنجوم؟ أو ينكر السحاب صوت ا ل ر ع د الفظيع، وهل ت م ل ك الشمس حبس و ي ا ئ ه ا أو تخرق النجوم مدارها، أو ي ق ب ى القمر أن يطيع إذا رأيت السماء أمطرت؟ ورأيت الأرض أمبتت وشبع الحمل الوديع وإذا رأيت الزور تفتحت وسمعت الطيور غ ض د ت وأقبل بعد الشتاء ربيع وإذا رأيت نعيم الدنيا إلى زوال ودوام الحال من المحال، وموت الأحبة بغير توديع. إذا حاولت أن تغير من الأمور و ا ق ع ا أو تجد للموت عنك دافع، ففشل الفشل الذريع. فعلم أيها المسكين أن للوجود ب ا ر ئ ا فعلم أن للوجود خ ا ل ق ا وللأمور م د ب ر ا فاحذر عقابه ا ل س ر ي قل صدق الله، قل صدق الله. فتبعوا ا ملة إبراهيم حنيف وما كان من المشركين. فاللهم اجعلنا بهذه الشهادة عاملين وبهذا العمل مخلصين وبهذا الإخلاص موقنين وبهذا اليقين م ت ق ي ن وبهذا التقوى عاملين وبأذا العمل موحدين وبأذا التوحيد مخلصين وبأذا الإخلاص مداومين وبأذا الدوام معهدين ا وبهذا العهد سائلين. أنت صلّي وسلّم وبارك على سيدنا ونبينا محمد. وعلى آ ل ه و ص ح ب ه أجمعين اللهم صل على نبينا محمد وعلى آ ل ه و ص ح ب ه الطيبين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آ ل ه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وق ا ل ن وحيد، اللهم ص ل ي و س ل م وبارك علي ه وعلى آ ل ه في ا ل م ل أ الأعلى إلى يوم الدين، آمين. اللهم إن ا عبادك بنو عبادك بنو ا إمامك نوациنا بيدك ما ضمن فينا حكمك عدل فينا قضاءك. نسألك اللهم ربنا بكل اسمه ولك سميت بي نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت بي في علم الغيب عندك أ ن ت َ ج َ ع َ ا ل ق ُ ر آ ن ا ل ع ظ ي م َ ر َ ب ِ ي ع ق ُ ل و ب ِ ن َ ا و َ ر ُ ص د ُ و ر ن ا و َ ج َ ل ا أ َ ح ز َ ا ن ن َ ا وَذَابَ ه ُ م مِنَ وَغُمُ مِنَ و َ س َ ب ِ ق َ ن َ ا و َ ق ا ئ ِ د َ ن ا إ ل َ ي ك َ و إ ل َ ى جَنَّتِكَ ج َ ن جنات َِّ ا ل ن َّ ع ي م ِ ا ل ل َّ ه م ع َ ل ِ م ن ا من القرآن ما جهلنا وذكرنا منه ما أنسينا وجعل أ ح ج ّ ة ا لنا لا علينا يا رحمر راحمين الله اللهم جعلنا ممن قرأ القرآن فحل حلاله و ح ّ م و ا حرامه و آ م ن و ا بمشابهه. ت وَعَمِلُوا ب ِ م ُ ح ك َ م ِ ه ا ل ل َّ ه َ م ا ج ع َ ن َ ا م ِ م ا ن ح َ ف ظ ُ و ا ل ق ُ ر ْ آ ن ِ خ ُ ر م َ ت َ ه لَمَّا حَفِظُوا و َ أ َ ض ْ م و ُ ا م َ ن ْ ز ِ ل َ ت َ ه لَمَّا سَمِعُوا وَتَأْذَبُوا ب ِ أ د َ ا ب ِ ه لَمَّا حَظَرُوا وَمَا ف َ ا ر َ ق ُ و ه وَمَا ت َ ر َ ك ُ و ه أ َ ب َ د ي ا أ َ ل ح م َ ا ل ر ا ح ْ م ِ ي ن َ ا ل ل َ ه م َّ ا ج ع َ ل ن ا م م َ ن ي َ ق ر ُ ا ل ق ُ ر ْ آ ن َ ف َ ي َ ر ق َ ى وَلَا ت َ ج ع َ ل ن ا م ِ م ن ي َ ق ر أ ا ل ق ُ ر ْ آ ن َ ف َ ي ض ل و َ ي َ ش ق ى اللهم اجعلنا م من ح ف ظ و ا للقرآن حرمته لما ح ف ظ و ه اللهم فوأوجب لنا بالشرف والمزيد وأرفقنا بكل بر سعيد واستعملنا بالعمل الصالح والشيد وجعلنا د خ ت م القرآن من الفائزين اللهم كما جعلتنا لما فيه من المصدقين فجعلنا من المعتبرين وجعلنا إلى خطابه من مستمعين وجعلنا لأوامره و ن و ا ه ي من الخاضعين وجعلنا به في كل شؤوننا من الذاكرين اللهم اجعلنا لثوابه من الحائزين وجعلنا ع ن د ت لاوتي من الخ ا ش ي ن وجعلنا ع و د ت ل ا و ت ه من الخاشعين، اللهم هب لنا رعاية حقه وحفظ آياته وعمل ا بمحكمه وإيمان ا بمشابهه ت وهد ى في تدبره. وتفكر في أمثاله، ا ل ل ه م ا m ز ق ن ا بكل حرف من القرآن حلاوة، آمين. وبكل كلمة ك ر ا م ة وبكل آية سعادة، آمين. وبكل جزء جزاء، آمين. وبكل جزء جزاء. اللهم اجعلنا م من يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا م من يقيم حروفه و ي ض ي ع حدوده. اللهم اجعلنا بالقرآن في الجنة منعمين وعن ا ل ن ي ر م ز ح ح ي ن وعن النيران مزحزحين وإلى وجهك الكريم ناظرين وإلى وجهك الكريم ناظرين اللهم انفعنا صرفنا بما صرفت فيه من الآيات، اللهم كفّر به عن ا ل س ي ئ ا ت اللهم ه و م به علينا السكرات عند الممات، اللهم ه و م به علينا السكرات عند الممات، اللهم ه و م به. علينا السكرات عند الممات، اللهم انقلنا بالقرآن من النار إلى الجنة، ومن ا ل ض ل ا ل ا إلى الهدى، ا ي ومن ا ل ش ق ا و ة إلى السعادة، ومن ا ل ب د ع ة إلى السنة. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرنا ي وفي القبر مؤنسا وفي القبر مؤنسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سك ت وحجابا وإلى الخيرات كل ا د ل ي ة وإماما اللهم ا ر ز ق ن ا من نور القرآن نورا في قلوبنا ونورا في أ ذ ص ا ر ن ا ونورا في بصائرنا ونورا في بيوتنا ونورا في أولادنا ونورا في أزواجنا ودرياتنا و َ ن و ر ٌ فِي ق ُ ب و ر ن َ ا و َ ن و ر ٌ فِي ق ب و ر ن َ ا و َ ن و ر ٌ ف ي ق ُ ب ُ و ر ن َ ا أ َ ل َ م ا َ ج ع َ ل ِ ا ل ق ُ ر آ ن َ ل ِ ق ُ ل و ب ِ ن َ ا ش ِ ف َ ا ء و َ ل ِ أ َ ب ص ا ر ن َ ا ج َ ل ا ء و َ ل ِ ذ ن ُ و ب ِ ن ا م ُ م ح ص َ و ع ن النار مخلصا وإلى الخيرات كلها دليل وإماما إلهي إن كانت ز ل ي تطردني فمحبتي إلى بابك تجذبني وإن كان يا رب ذنبي عن بابك يبعدني فرجائي في عفوك يقربني وإن كانت خطاياي تقيدني فإخلاصي في متابي يطلقني إلهي وسيدي و م ل ا ي متى نصل إليك يا أنيس المستوحش يا حبيب المحبين يا أ م ا ن الخائفين يا قابل التائبين يا ح ب ي ب من ل ا ح ب ي ب له يا سندملا سندلة يا سندملا سندلة يا قوته ملا قوته له يا ن ا ص ر من ل ا ن ا ص ر له يا ح ب ي ب من ل ا ح ب ي ب له يا جليس م ن ل ا جليس له يا أمل من ل ا أمل له يا قوة م ن ل ا قوة له يا أرحم الراحمين سبحانك وفقت الطائين ع لطاعتك فوجدوا سعيهم م ش ك و ر ا وحققت آمال العارفين برحمتك ف م ن ح ت م عطا ء موفورة وبصفك رمك للتابين فأصبحوا الزر مغفورة أنت الواحد الأحد الذي منقصد غيرك ض ل أنت العزيز الذي منعتز بغيره زل تنت العظيم الذي تفرد بصفات الكمال والجلال فت على وجل سبحانك يا من ذلت لك جميع ا ل ن ق ا ب وجرى بأمرك السحاب كلنا ولا تكن علينا يا كريم يا وحاب اللهم كلنا ولا تكن علينا يا كريم يا وحاب وثبتنا في الحال وفي ا ل م آ ا ب وألمنا التزود بالتقوا قبل حلول ا ل ت ر ا ب و َ أ ل ْ ه م ْ ن َ ا ا ل ت َّ ز و د بِالتَّقْوَى قَبْلَ حُلُولِ التُّرَابِ وَأَرْشِدْنَا عِنْدَ السُّؤَالِ إلَى صَحِيحِ الْجَوَابِ وَأَرْشِدْنَا عِنْدَ السُّؤَالِ إلَى صَحِيحِ الْجَوَابِ و ا غ ف ر ل ن ا و ل و ا ل د ي ن ا و ا ح ش ر ن ا م ع ن ب ي ن ا و ا ل ْ أ ص ح ا ب و ا غ ف ر ل ن ا و ل و ا ل د ي ن ا و ا ح ش ر ن ا م ع ن ب ي ن ا و ا ل ْ أ ص ح ا ب ب ر ح م ت ك يَا أ ر ح م ا ل ر ا ح م ي ن ِ إ ل ه ي ْ إ ن ك ا ن ق د ص غ س ر ف ي ج ق ب ط ا ع ت ك ع م ل ي ف ق د ك ب ُ ر ف ي ج َ جن برجائك أملي إلهي إن كان قصغر في جنب طاعتك أملي فقد كبر في جنب رجائك أملي إلهي سمع العابدون بذكرك فخضعوا وسمع المذنبون بحفظك فطمعوا. سمع المذنبون بحسن عفوك فقاموا إلهي أجل ا ل ع ط ا ا في قلوبنا رجائك أجل ا ل ع ط ا ا في قلوبنا رجائك أعذب الكلام على لساننا ثناءك أحب الساعات إلينا ساعة يكون فيها لقاءك، أحب الساعات إلينا ساعة يكون فيها لقاءك، فاللهم اجعل ألسنتنا مطيعة لأمرك، وقلوبنا مطمئنة بذكرك. وعقولنا مسترشدة بعلمك آمين وأبداننا هينة لينة لطاعتك آمين إلهي من للسائلين إذا عدوا ومن للعاصين أمثالنا إذا طردو ا عن بابك و صدوا إ ل ي من ل ل س ا ئ ل ي ن إذا ردو، ومن للعاصين إذا طردو عن بابك وصدو، ومن للمذنبين إذا قطعو، ومن غيرك يقبل التائبين إذا رجعوا. يا حبيب القلوب م ن لي س و ا ك ف ر ح م اليوم مذنبا قد أتاك يا حبيب القلوب م ن لي س و ا ك ف ر ح م اليوم مذنبا قد أتاك أنت سؤلي وبغيتي وسروري وقد أبل ق ل ب أن يحب س و ا ك ع ب د ك الجاني بالذنوب قد أتاك ع ب د ك الجاني بالذنوب قد أتاك وفي ليلة من ل ي ا ل ي ا ل ع ث ق م ن ا ل ن ي ر ا ن قد عاك فانتغفر وتصفح وتعفو فأنت أ ه ل ى ل ذ ا ك وانت غبف من ذا الذي يرضى س واك الله مستعمل ا في ط ا ع ت ك بدانا ن وخلص من ا ل ف تنسرنا وأشغل بال اعتبار فكرنا إ ل ه ي آه ثم آه على قلوب لم ت ت ف ك ر آهٍ على قلوب لم تتفكر في يوم الموت والرحيل آهٍ ثم آهٍ على قلوب لم تتفكر في يوم الموت والرحيل آهٍ على جنة عدن وظلٍ ضليل آه إ ِ ن َ عَلَى ج َ ن َّ ة ع َ د ن ٍ وَظِلٍّ َ ل ِ ي ل ٍ أَهِنَ عَلَى قَصْوَةٍ سَلَكَتْ بِالْقَلْبِ إلَى النَّارِ و َ ب ِ إ ِ س َ ا ل س َّ ب ِ ي ل آ آه أَهِنَ عَلَى ج َ ن َّ ة ع َ د ن ٍ وَظِلٍّ ضَلِيلٍ أ ِ ن َ عَلَى قَصْوَةٍ سَلَكَتْ بِالْقَلْبِ إلَى النَّارِ و َ ب ِ س َ ا ل س َّ ب ِ ي ل ا ي ن على ق س و ة سلكت بالقلب إلى النار و ب ئ س السبي ل إلىه قد آ ن الرحيل إليك و أ ز ف القدوم عليك إلىه قد آ ن الرحيل إليك. وأزف القدوم عليك ولا ع ر لي بين يديك غير أنك الغفور وأنا العاصي أنت ا ل ر ح م وأنا الجاني أنا الرحيل إليك. القدوم عليك ولا عذر لي بين يدك ي وإير أنك ا ل غ ف و ر وأنا العاصي أنت الرحيم وأنا الجاني. صلح خضوعنا و ذ ل ن ا بين يديك وجعل أبدانا في طاعتك آمين. وأقدامنا في طاعتك آمين. وألسنتنا في ذكرك يا رب العالمين آمين. إلهي يا من لوجهي عنت الوجوه أ ج ي ع ن ة الوجوه، لولا حلمك لم يسعني أجلي، و ل و ل ا عفوك لم يبسط في ما عندك أ م ل ي أ نرجو ا عن ع الإعراض عنك، أ نرجو ا ع عن الإعراض عنك. أنا فبيض جو أنا بالنظر إليك، فبيض جو أنا بالنظر إليك، فبيض جو أنا بالنظر ل ي ك وملأ قلوبنا من المحبة لك. اللهم ط ه القلوبنا من ا ل ن ف ا ق وعملنا من ا ل ذ ي ا ء وألسنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. إلهي وقف السائلون ببابك، و ل ا ذا المذنبون بجنابك. إله وقف السائلون ببابك، و ل ا َ ا المذنبون بجنابك، ورفع ذو الحاجات فاقتهم إليك، ونكس العصاة رؤس الانكسار بين يديك. و ن ك س العصا ط ر ؤ سال انكسار بين يديك بين يديك وانقطعت أ ج د المقصرين من الاعتذار إليك ورست سفينة المذنبين على ساحل بحر كرامك. وكلهم يردون الجواز إلى ساحة فضلك ونعمك كلهم يرجون الجواز إلى ساحة فضلك ونعمك إلىه امتدت أيق السائلين إلى وابل ويفجوك وطابت ألوب الخائفين من وعندك إ خضع المتكبرون من هيبة جلالك وخشع المتجبرون لصوتك مالك وارتاح المشتاقون إلى مشاهدة جلالك. اللهم ر د ن ا إلى أبواب معرفتك وحد قلوبنا بأنوار رأفتك آمين. وأدخلنا جميعا في ظل عفوك ورحمتك و آ و ن ا جميعا إلى جنتك آمين. إلهي بأي وجه ن ا ل ا ك وبأي قدم نقف بين يديك. وبأي لسان ننطق بين يديك وبأي عين ننظر إليك وأنت قد علمت سرائر أمورنا أنت الذي خلقتنا وفي الأرحام صورتنا أنت الذي خلقتنا وفي الأرحام صورتنا ف َ ك َ م ا أ ن ْ أ َ م ت َ ع ل ي ن ا ب ِ ن ع م َ ة ِ ا ل إ س ل ا م ِ ف َ م ن ُ ع َ ل َ ي ن ا ب ط ا ع َ ت ِ ك و َ ر ح م ن ا ب ت و ْ ل ك ا ل ْ م ع ا ص ي َ ب َ د َ م ّ ا ب ِ ق ي ت َ ن ا وَلَا ت َ ف ض ح س ر ا ئ ر ن ا و َ ل ا ت َ ف ض ح س ر ا ئ ر ن ا و َ ل ا ت َ خ ْ ز ُ ل ن َ ا ب ِ ك َ ر َِ ف َ ض ا ئ ح ن ا ولا ت ح م ن ا ب ق ل ة ش ك ر ن ا ولا ت خ ذ ل ن ا ببصرنا إلهي أعلم أن الكتاب حوى كل شيء حتى النظرة وأعلم أن الحساب يأتي ويكون حتى على الظهر وأن خاتمة كأس ا ل ذ ا ت م ر ه اللهم اجعلنا من صفوة خلقك الذين تدخلهم الجنة بلا حساب. اللهم أدخلنا الجنة بلا حساب اللهم أدخلنا الجنة بلا حساب اللهم ت ب ل جميل ما وهبته لنا من ت و ح ي د ك إلى الممات وأقل عشرتنا يوم تقيل العشرات اللهم ا ف ت ح لنا من أبواب لف كما تقرب بنا علينا طريق صفات <تصفيق> واسق ي عطاش قلوب ا كتابين غ ي فالقبول <تصفيق> اللهم اختم بالصالحات أعمارنا <تصفيق> وحقق بفضلك آمالنا <تصفيق> وسهل لبلوغ ر ض ا ك سبلنا <تصفيق> و أ ن ت ح س ن في جميع الأحوال أعمالنا <تصفيق> يا من قذ الغم ويا من جل ي ا هلك يا دائم ا ل ا ح س ا ن أذقنا الآن ب ر ض عفوك أذقنا ب ر ض عفوك و ح ل ا وتمغفريتك ورزقناك من ر م ك وجودك ما تقربي عيوننا. ما ت قربي عيوننا من ر ؤ ي ت ك في جنات ا ل نعيم يا غفور يا رحيم يا رب العالمين إله هذا هو شهر رمضان كاد على ر و س الزمان هذا هو شهر رمضان. ت ا ت على رؤوس الزمان سيشهد لك أو عليك رمضان سيشار يوم الجمع إليك شقي فلان و س ع د فلان سيشار يوم الجمع إليك شقي فلان وسعيد ف ل ا ت ا ل ل ه م ا ج ع ل ن ا م ن ا ل س ع د ا ء و ب ا ع د ب ي ن ن َ ا و ب ي ن ا ل أ ش ق ي ا ء ن س أ ل ك ا ل ف و ز ف ي ا ل ق ض ا ء و م و ت ك ا ل ش ه ا د و ر ف ق ة ا ل أ م ب ي ا ء و ر ف ق ة ا ل أ م ب ي ا ء ن س أ ل ك ع ي ش ا ل س ع د ن س أ ل ك ع ي ش ا ل س ع د إ ل ا ه م ا أ ح ل م ك ع ل ى م ن ع ص ى وما أقربك م م ن دعاك وما أعطفك على من سألك وناداك بلا ي من ذ ا ا ل ذ ي سألك فحرمته و م ن ذ ا ا ل ذ ي لجأ إلى بابك فتركته ومن ذ ا ا ل ذ ي تقرب إليك ف أ ب ع د ت ه أو أرب إليك فترسه من ذا الذي تاب إليك فما قابلته يا مؤنس كل غريب يا صاحب كل أحييد يا قريبا غير بعيد يا قريبا غير بعيد يا شاهدا غير غائب يا غالبا غير مغلوب أتراكتنا وتؤيدك و في قلوبنا، أتراجع عذبنا ورمضان بين أيدينا، أ ت ر ا ك ت ؤ ذ ب ن ا وحبيبك نبينا، نسألك بأسمائك الحسنا صفاتك العلا. أن تجعلنا من عبادك المتقين، وأن تسقينا من حب و النبي الأمين. ا ل ل ه م نسألك أن تفك أسرنا من قيد الذنوب، وأن ترحم تضرعنا ا ل ي ك يا كاشف ضر أيوب، وأن ترحم تضرعنا ا ل ي ك يا كاشف ضر أيوب، وأن ترحم أ ن ا إ ل ي ك ي ا ك ا ش ف ظ ل أ َ ن ب و َ ل ا ت َ ف ْ ر ض ن ا ع ن ب ا ب ك و َ ل ا ت ح ر م ن ا ي َ و م ا ل ق ي ا م ة م ن ا ل ن ظ ر إ ل ى و َ د ي ك ا ل ك ر ي م ب ف ض ل ك و َ ت ر م ِ ك َ و ج و د ك ي ا أ َ ح م ا ل ر ا ح ي ن ي ا خ ي ر َ م ن د ع ا ه ُ د ا ع ي ا أ ف ض ل َ م َ ر ج ا ه ُ ر ا ج يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات يا ب ا ئ ث الأموات يا من لا تحجب رؤيتة الظلمات يا من يملك حوائج السائلين يا من يعلم ما في صدور الصامدين و ف ق ن ا بصالح الأعمال. وندجن ا من جميع الأحوال وأمننا يوم الفزع والزلزال وغفر ا غنوبنا واستر عيوبنا يا كبير يا متعال اللهم حبب إلينا لقاءك وسهل علينا قضائك نسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب و ا ل ر ض ا والقصة في الفقر والغناء نسألك برد العيش بعد الموت والشوق إلى لقائك في غير ضراوة ولا فتنة مضلة الله مزينا بزينة الإيمان و َ ج َ ع ل ن ا ه ُ د ا ة َ م ه د ي ن و َ و ف ت ق ن ا ل ل ت و ب َ ة و َ ا ل ْ إ ِ ن ا ب َ ة و َ ا س ت ح ل ِ ج ع َ ا ِ ن ا أ َ ب و ا ب َ ا ل إ ج ا ب ة ي ا م ن إ ذ َ ا س َ أ ل َ ه ا ل م ُ ط ر أ ج ا ب َ ه ي ا م ن إ ذ َ ا س َ أ ل َ ه ا ل م ُ ط ر ُ أ َ ج ا ب ه أسعدنا بتقواك، وحدنا بهداك، ولا تكلنا إلى أحد سواك، ومتعنا ب ر ؤ ي ا ك ومتعنا ب ر ؤ ي ا ك وحشرنا ما ن ب ي ك و م ط ف ا ت وجعلنا من كل هم مفرج، ومن كل ضيق المخرج إلى ل ه ي آه لنفس لا تعقل أمرها آه لنفس تضيع في المعاصي عمرها آه آه لنفس لا تعقل أمرها آه لنفس تضيع في المعاصي عمرها آه اللي مفرط يخسر كل يوم ولا يربح آه اللي متخبط في ظلام الظلم والصباح قد أصبح يا أكرم من أملوا ا ل آ م د إن ترقني فإلى من أذهب وإن باعتني فإلى من أنسب. عالم تذنبي وخلقني ت ورأيت جلي وزلي ورزقتني يا من عم العباد فضله ونعمائه يا من وسع البرية ج و د ه وعطاءه ن س أ ل ك الجود والإحسان. والعفو و ا ل غ ف ر ا ت والصفح و ا ل أ م ا ن وفي هذه الليلة العتق من النيرات في هذه الليلة العتق من النيرات يا و ا ك ف ن د ع و ْ و ل ا م ا ل ك ل ن ا غ ي ر ك ف ن ر ج و ْ يَا غ ُ ل و م ا ل غ ف ل َ ة ع ن ا ل ق ل و ب ت ق ش ع ي ي ا ش م و ْ س ا ل ت ق و ى و ا ل ا ي م ا ن ا ق ل ع ي ْ ي ا ص َ ح َ ا يا ع م ا ل الصادحين ا خ ت ف ِ ي يا قلوب الصائمين أ خ ش ع يا أقدام القائمين ا س ج د ي لربك وركع يا عيون المتهجدين لا ت ه ج ع ّ ي يا ج ن و ب ا ل ج ا ئ ب ي ن لا ترجع يا ي أرض الهوى بلعيماتي يا سماء النفوس أقلعي يا بروق الأشواق للمحبين المعي يا خواصر العارفين أطاعي، يا همما ل م ح ب ي ن بغير الله ل ا تقنعي، يا همما ل م ؤ م ن ي ن أسرعي، ويل لمن طرط عن الباب وما دعي، ويل ويل, ويل, ويل لمن طرط عن الباب وما دعي. ط و ب ى لمن ا ج ا ب و د ع ي ط و ب ى لمن ا ج ا ب و د ع ا يا رب يا رب يا رب, رب مل العاصي ا ذ ا دعى صحب ونشر كتابه فنوض ولم يسمع ا ل ع ذ ر ه وقد اعتذ الراحل لم يتزوج ب ا ل س ف ا أَحِلِّ ل خ ا س ِ ر ِ ا ل ْ إ ا ذ ا ر ب ح ا ل م ت ق و ن خ ا س ر ٌ ه ل ل م ح ر و م م ن ج َ ن ّ ة ا ل ف ر د و س ح َ ل ّ ف ي س ف ق ق سقر. آه اللي فاجر ف م ُ ح َ ف ج و ر ه فاشتهر آه اللي متكبر بالذل بين الكل قضى آه اللي محمود ا ل ى جهنم فما بل جاء له ولا وزر آه, يا رب يا رب يا رب. آه إن يومٌ آه ن من ي و م خ س ففي الشمس والقمر ا ذ ا ا غ ل ق ت علينا القبور، وطحنا عند ا ل ن ف خ ا في الصور، و ا م ن ن ا يوم البعث والنشور، الله م ا ن ا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول نسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف توفنا مسلمين ألحقنا بالصالحين نسألك خوف العالمين وعلم الخائفين وتوكل ا ل م و ق ن ي ن ويقين المتوكلين وإنابة المخبتين و إ خ ب ا ت المنيبين فر الشاكرين وشكر الصابرين وإخلاص الموحدين وتوحيد المخلصين وإيمان المحسنين وإحسان المؤمنين يا مؤنس القلوب يا مفرج الكروب يا و ف ا ر الذنوب. يا ع ل ا م الغيوب اغفر ذنوبنا. وأكشف كروبنا، وأقتل أ ث ا ت ن ا و خ ل ص من الشك قلوبنا، وزين بالصدق ألسنتنا، و ب ا ل ت ق و ى قلوبنا، وابحوا ئ ج ن ا واعطق رقابنا، وحمل بذكرك أوقاتنا، وثبت محبتك في قلوبنا. بفكرم يا أ رحم الراحمين اللهم إنا ضيوفك وعلى الكريم كرام ة ا ل ض ي ف ا ت يا ربنا تأفوا ل م ل و ك أن ا ل نزيد بساحتهم فكيف النزول بساحة الرحمن إلى ا ذ ا وقف ا ل م س ي ء بباب ست والقبيح وجاد ب ا ل ا ح س ا ن ا ل ه ي ع ب ا د ك ج ا ء و ي ر ج و ن رحمتك ويخافون عذابك ع ل م و ا ا ن لهم ر ب ا يأخذ بالذنب و ي غ ف و عن الذنب. علمو أن يفرح بتوبة التائبين، فاللهم هؤلاء عبادك بباقب ك و ا ِ ف و ن و ل َ ف و ك م ت ع ل ُ و ن و ل ر ح م ِ ك سائلون. ومن عذابك مشفقون ولليلة القدر منتظرون وفي الجنة ط ا م ع و ن وفي الجنة ط ا م ع و ن وفي رفقة نبينا مؤملون وفي النظر إلى وجهك الكريم ر ا ج و د يا رب بكت عيني على ذنبي فلا ع ذ ر لي فلا ع ذ ر لي وقدأت ى النذير ف يا رب م ت ى ث ت و ب إبليس غضوني ونفسي ومسني من أمل غ و ب ولست أدري إذا ما أتاني رسول ربي فسألاني بماذا أ ج ي ب إذا سألان عن الدين وعن ا ل إ ل ا وعن النبي الحبيب ترى هل أنا في القول أخطئ أم أصيب؟ أم أنا يوم الحساب ن ا ج أم لي في نار ن ص ي ب يا رب بكت عيني على ذنبي وما ل ا ق ي ت من ك ر ب ي فيا ح س و ت ي ويا خجلي. إذا ما أوقفني ربي وقال ا ب د ي ا م س ت ح ي ي تتعصينه ولا تخشى من اللوم والعتاب و ي ا ت خ ن ب من خلقي وبالعصيان ت أ ت ي ن ه ي ا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم الأرض عليك، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم ا ل ا ر ض عليك، اللهم أنت فرجنا وأنت ا م ل ن ا أموتنا فابينا ونهينا فعصينا. خ ا ل َ ف ْ ن ا ك َ ب ِ أ َ ف ْ ع ا ل ن َ ا و َ ع ص ي ن ا ك َ ب أ ق و ا ل ِ ن َ ا و َ ل َ ك ِ ن َ ن ا ن َ ش ه َ د ُ أ ل ا إِلَّا ا ل ل َّ ه و َ أ َ ن ّ م ُ ح َ م َ د َ ر س ُ و ل ا ل ل ه يَا ف َ ر ج ن م َ ا إ ذ ا أ ُ غ ْ ل ق َ ت ِ ا ل ْ أ ب و ا ب يا ف ر ج ن ا إذا أغلقت الأبواب يا أملنا إذا مقطعت الأسباب يا ر ج ء ن ا إذا حيل بيننا وبين الأهل والأحباب يا أملنا إذا أصبحنا تحت الخراب بين ا ل ت ر ا ب اللهم ألمنا هنالك صحيح الجواب، اللهم ألمنا في القبور صحيح الجواب، اللهم ا و ف لنا بكلمة التوحيد س ا ل ف الإجرام. واحفظنا فيما بقي من ا ل أ ع م ا ر واحفظنا فيما بقي من ا ل أ ع م ا ر اللهم اغفر لنا بكلمة التوحيد سوالف الإجرام، واحفظنا فيما بقي من الأعمام. اللهم لا تردنا ونحن ندعوك ولا تخيبنا ونحن نرجوك اللهم لا تصرفنا من صلاتنا إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترتعنا وفرجت همومنا اللهم أنت المحب قبل المحبين و َ أ ن ت ا ل م ع ط ي ف و ق آ م ا ل ا ل ع ا ر ف ي ن ا ل ل ه م َ أ ن ت ا ل ب ا د ئ ب ا ل ْ إ ح س ا ن ق ب ل ا ل م ح ْ س ِ ن ِ أ َ ن ت ا ل ج و ا د ا ل ك ر ي م ف و ق ط ل ب ا ل ط ا ل ب ي ن َ أ ن ت ا ل م ع ط ي م ن ا ل ن و ا ل ف و ق آ م ا ل ا ل ع ا ر ف ي ن كيف نفتقر وأنت ولينا؟ كيف نضل وأنت هادينا؟ كيف نعذب وأنت راحمنا؟ فاللهم إن لكل ضيف قراء ولكل وفد جائزة ولكل زائر عطية وهنح ا ن ضيوفك زوارك. اللهم اجعل ج ا ئ ز ت ن ا و ط ر ا ن ا في ليلة المباركة رضاك والجنة اللهم اجعل ج ا ئ ز ت ن ا و ع ط ي ن ا رضاك والجنة يا رب رضاك والجنة يا رب رضاك والجنة امين. يا رب رضاك والجنة امين. يا رب رضاك و ا ل ج ن يا رب رضاك و ا ل ج ن يا رب رضاك و ا ل ج ن يا رب رضاك والجنة يا رب رضاك والجنة يا رب رضاك و ا ل ج ن و ن ع و ذ بك من سخطك والنار ونعود بك من سخطك والنار ونعود بك من سخطك والنار اللهم إنا في هذه الليلة من النار فرنا وللجنة سألنا فلهم أكرمنا بالجنة وجنبنا النار اللهم أكرمنا في هذه الليلة المباركة بالجنة وامن علينا بالغفرة وامن علينا بالغفرة اللهم إنا نسألك الشفاء في هذه الليلة لمرضى المسلمين آمين. اللهم ا ش ف مرضى المسلمين آمين. اللهم إنهم في حاجة إلى عافيتك فأنزل عليهم الشفاء والعافية آمين. اللهم إنهم ض ع ف ا ء فأنزل على بدانهم الشفاء والعافية، <تصفيق> اللهم أنزل من بركات ليلة القدر على المرضى في د و ر ه م <تصفيق> اللهم ا رحم جميع موت المسلمين، <تصفيق> اللهم إنهم آ ب ا ؤ ن ا وأمهاتنا وأبناؤنا وإخواننا. سبقونا إليك وإلى الدار الآخرة، وقد نزلوا بك وأنت خير من زول به، و ص ب ح و ا جميع ا ف ق ر ا ء إلى رحمتك وأنت غني عن عذابهم، وأمهم في اللهم ورحمهم. آمين فعافهم و ع ف عنهم آمين. وأكرم نزولهم فوسع م د خلهم و ن و ر قبورهم و ن و ر قبورهم ونوّر قبورهم و أ ض خ م ن ا جميعاً إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم ا جعل الموت خير زائر إنما ت ظ ر ه اللهم ب ش ر ن ا عند الموت بملائكة وروح وريحان اللهم ب ش ر ن ا عند الموت بسلام الملائكة من كل باب، اللهم ب ش ر ن ا عند الموت بروح وريحان ورب غير ر ب ا د اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين توفنا وأنت راضٍ عنا توفنا وأنت راضٍ عنا توفنا وأنت راضٍ عنا وهم غ ف ر ل ن ا و ل آ ب ا ئ ن ا وأمهاتنا وارحمهم كما ربنا صغارا و ا ر ح م ه م كما ربنا ص غ ا ر ا اللهم ا ن ص ر الإسلام وأعز المسلمين اللهم ا ن ص ر الإسلام وأعز المسلمين اللهم ا ن ص ر المجاهدين في كل موقع ومكان اللهم رد المسجد الأقصى من إخوان القرابة والخنازير اللهم أخرجهم من أراضي المسلمين أذلة صاغرين اللهم ارفع عنهم عافيتك و ش د د عليهم وطأتك واجعلها عليهم سنين كسني يوسف اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشدي ع ز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك و ي ؤ م ر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اجعل بلدنا وبلاد المسلمين أمنا و خ ا ء سقاء ر ق ا ء اللهم أرخص أسعارهم وارفع البلاء عنهم. اللهم رفع البلاء والوباء والغلاء عن بلاد المسلمين اللهم رفع البلاء والوباء والغلاء عن بلاد المسلمين واحفظ أولادنا وأولاد المسلمين واجعلهم خير جند الأرض يا رب العالمين اللهم أ ع ز ن ا بالإسلام و أ ع ز الإسلام بنا وقونا بالإسلام وقو الإسلام بنا اللهم أ ع د علينا رمضان أعوام متتالية اللهم أعذ علينا رمضان أعوام متتالية و ر ز ق ن ا ا ل ز ه د ف ي ا ل د ا ر ا ل ف ا ن ي َ ا ل ل ه م َ إ ن ق ض ي ت َ أ ن ت ب ق ِ ي ن َ ا إ ل ى ر م ض ا ن ا ل ق ا د م فبارك لنا فيه و ا ن قضيت بقطع ا ج ا ل ن ا فجعل ا موعدنا ح و ض ن بينا فجعل ا موعدنا في الفلدوس ا ل ا ع ل ى اللهم اجعل ختمة مباركة على من حضرها اللهم اجعل ختمة مباركة ما ر ك َ ع َ ل ى م َ ن ح َ ض ر ه َ ا و َ ق َ ر أ ه َ ا و َ أ َ م ن َ ع َ ل ى د ُ ع َ ا ئ ه َ ا اللهم وأنزل من بركاتنا على أهل الدور في ديارهم وعلى أهل القبور في قبورهم اللهم جاز عن نبينا محمد ا خير ما جازه تبينا ب ي عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته اللهم أدخلنا م د خ ل ا وحشرنا في زمرتي ورزقنا في الجنة رفقة ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم اللهم إن كانت ليلتنا ليلة القدر فلهم أكرمنا بليلة القدر ا ل ل ه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 و َ ه َ ا ن َ ح ْ ن ُ ق َ د ْ س َ م ْ ن َ آ أَمْرَكَ و َ د َ ع َ و ُ ن َ ا ك َ كَمَا أ َ م ْ ر ْ ت َ ن َ ا فَاسْتَجِبْلَنَا كَمَا وَعَدْتَنَا اللَّهُمَّغُفِر ل ِ ح َ ا ض ِ ر ن َ ا و َ غ ا ئ ِ ب ِ ن َ ا ا ل ل َّ ه ُ م َّ غ ف ر ل ِ ص َ غ ي ر ِ ن َ ا و ك ب ي ر ن َ ا و َ ذ ك َ ر ن َ ا و َ أ ُ ن ث ا ن َ ا اللهم ا غفر لكل من سألنا أن نسألك الدعاء اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين و ق ل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولم يكن الأول يوم من الدل وكبر تكبرا ي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك وهم وبحمد ك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وختاماً، تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الصداقة بالأسكندرية.